أعوذ بالله من الشياطين الوجين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعاملا صالحا وقال إنني من المسلمين المقدمة الآج الرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد نصف هاجي ابن آج الروم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وأما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت اباك وأخاك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع واما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكسره والياء والفتحه فاما الكسره فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذ فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذ فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون فصل والمعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات اربعه انواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الافعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها باب الافعال الافعال ثلاثة ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الاخر ابدا والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أني وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالنواصب عشرة وهي ان ولن وإذا وكي ولا مكي ولا الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجواز ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإلى في الشعر خاصة باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان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 والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمر والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا, وضربا وضربوا وضربنا باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو اسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت, وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والضر والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن واصبح ويصبح واصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمر شاخص ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك. وكأن للتشبيه، وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت واخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسميت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت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 وتقريبه كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم واو وام واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فان عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعم. باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين باب البدل إذا ابدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، وبدل الغلط تقول قام زيد اخوك وأكلت الرغيف ثلثة ونفعني زيد علمه ورأيت زيدني الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه باب منصوبات الأسماء المنصوبات أربعة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر كثمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر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 لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قوله جلست قعودا وقمت وقوفا باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا ولا يكون الحال إلا نكره ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا واجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وتوى وسوى وسوى وخلا وعدى وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدر والنصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو قولك ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى, وسوى مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكره ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تترار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضمن من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقيه منصوبة لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا باب المفعول من اجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشب وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك باب مخفوضات الاسماء المخفوضات ثلاثه اقسام مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه وتابع للمخفوض فاما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زين وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زين والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديث والله أعلم